ما زلت تسألني عن عيد ميلادي ما زلت تسألني عن عيد ميلادي سجل لديك اذا ما انت تجهله تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي ذات العينين السوداوين ذات العينين الصاحيتين الممطرتين لا أطلب ابدا من ربي إلا شيئين أن يحفظ هاتين العينين ويزيد بأيامي يومين كي أكتب شعرا في هاتين اللؤلؤتين لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني رميت ما عليك من جواهر وبعت ما لديك من أساور ونمت في عيوني أشكوك للسماء أشكوك للسماء كيف استطعت كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء لأن كلام القواميس ما لأن كلام القواميس مات لأن كلام المكاتب مات لأن كلام الروايات مات أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كذبة أنا عنك ما أخبرت، أنا عنك ما أخبرتهم لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي أنا عنك ما أخبرتهم لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي أنا عنك ما كلمتهم لكنهم قرأوك في حبري وفي أوراقي للحب رائحته، وليس بوسعها ألا تفوح مزارع الدراقي